وَهُوَ الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وآباه الحن أجاد وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي مرج البحرين what is you won't